فلله الحمد والمنه أن جعلنا من هذه الأم نص أهل الجنة رعيت من الجنة كم عرضها ما حجمها نصها من هذه الأم فلله الحمد والمنه أمر محزن كدر هذه البشارة أكثر أهل الجنة ومع كثرة دخول الجنة من هذه الأمة إلا أن النساء فيها قليل النساء في الجنة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 نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة ضر التهديد هم يدخل الجنة رأيتم الرائحة التي تشم سيره بخمسمائة عام حتى الرائحة ما يجدن ولا يجدن ريحة وإن ريحها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 وحدث ولا حربت تذهب بأهلك أنت أيها الصالح المستقيم تبحث عن عباءة ساترة تغطي الرأس تدخل محل تقول فيه عباءة ساترة أقول أنت متخلف ما عندنا يا أخي يبحث رح فصل ما عندنا هذه العباءة هذه عباءة رمي ماذا نساء نساءنا اليوم عباءة عائشة وخديجة وفاطمة وعباءة زينب وأم سلمة أما هؤلاء هؤلاء فتيات القرن العشرين هذول أفضل من أم سلمة هذول يضمنون الجنة لكن هذه عباء عباد تخلف هذه دعها لأمهات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أَلْتَظُنُّ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَقْوَ الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَا تَكُونُونَ كَٱلَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ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 ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمين جوعان الخير عطاء متجدد وما ظلموا ولكن كانوا هم الظالمين